بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع حلقة جديدة من حلقات الملخص في أصول الفقه وكنا في المرة الماضية قد وقفنا عند الدليل الثاني من الأدلة الشرعية التي قلنا أنها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي أو مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والعرف والمصالح المرسلة والاستحسان وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين أدلة متفق على الاحتجاج بها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وإن كان الخلاف خفيف في مساءة القياس وأدلة مختلف فيها والخلاف والنزاع فيها طويل وهي قول الصحابي وشر من قبلنا والعرف إلى آخر هذه الأدلة وتكلمنا عن الدليل الأول القرآن وانتهينا من ذلك ثم تكلمنا عن السنة ولم ننتهي منها فتكلمنا على تعريف السنة وقلنا أن علماء الأصول يعرفون السنة ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ثم بعد ذلك تكلمنا عن اطلاقات أهل العلم على السنة فالمحدثون لهم إطلاق فهم يقولون أن السنة ما أضيف إلى النبي يعني ما نسب ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة فزادوا صفة والأصليون كما سبق وعلماء العقيدة لهم إطلاق وعلماء الفقه لهم إطلاق ثم بعد ذلك تحدثنا عن السنة من ناحية الوصول إلينا وأنها تنقسم إلى أحد وإلى سنة متواترة وسنة أحد ثم بعد ذلك إلى غير ذلك من الأقسام ثم فيتنقسم من ناحية ذاتها إلى سنة قولية وإلى فيالية وإلى تقريرية وسبق الكلام والحديث وسبق وص الحديث عن هذه الأمور وبعون الله تعالى نتكلم اليوم على مسألة جديدة من مسائل أدهاز الدليل السنة وهي مسألة حجية السنة حجية السنة عندما تكلم إنسان وتقول له طالب علم اي إنسان يسألك سؤال يقول لك حكم لبس لبس الذهب للرجال فتقول حرام تقول حرام يقول لك ما الدليل, ما الدليل على أن يحرم على الرجال على الرجل أن يلبس خاتم من ذهب فتقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم في, المس في مست في مس الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب والحديث يعني الصحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقول علي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه قطعة من حرير وفي الأخرى ذهب ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا حرام على ذكور أمتي أي الذهب والحرير فيرد عليك المخالف ويقول لك هذا ليس قرآن أنا لا أخذ التحريم والتحليل إلا من كتاب الله إلا من القرآن فإن أتيت له بدليل آخر نفس القضية ولذلك في مسألة حجية السنة مسألة الاحتجاج بالسنة لا بد أن نقرر أولا أن يقرر الأصول حجية هذا الدليل أو بمعنى أيصر بعبارة يسيرة سهلة ما الأدلة التي تدل على أن السنة يؤخذ منها الحرام والحلال ويؤخذ منها أن هذا الأمر مباح وأن هذا الأمر مكروه وأن هذا الأمر مستحب ما الأدلة على ذلك أدلة حجية السنة السنة أيها الاخوه السنه حجه يجب يجب العمل بها كالقران السنه يجب قبولها والعمل بها كالقران فهي المصدر التشريعي الثاني المصدر التشريعي الثاني فهي مصدر تشريعي كالقران في افاده الأحكام وعلى هذا أجمع الصدر الأول من هذه الأمة ومن اقتفى اثرهم من أئمة الهدى، فنقول أن السنة حجة يجب قبول السنة والعمل بها كما يجب كما يجب قبول القرآن والعمل به فهي مصدر تشريعي كالقران هي مصدر تشريع كالقرآن في إفادة الأحكام الشرعية يؤخذ منها الحرام يؤخذ منها الواجب وقد أجمع على ذلك الصدر الأول من السلف ومن اقتفى اثرهم من أئمة الهدى قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمع يقول الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها إلى قول أحد الشافعي ينقل الإجماع على ذلك يقول أجمع الناس أجمع أهل العلم على أن من على أن من استبانت له السنة يجب عليه اتباع هذه السنة ولا يخالف السنة ولا يذهب إلى قول أحد أو كما قال الشافعي وقال رحمه الله تعالى في كتاب جماع العلم ولم أسمع أحدا نسبه الناس إلى العلم أو نسب نفسه إلى العلم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه والتسليم لحكمه أي لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لم أسمع أحدا العلم يقول غير ذلك والأدلة على حجية السنة لا تكاد تحصى من ذلك من الأدلة على أن السنة حجة ما معنى أن السنة حجة يعني يؤخذ منها الحرام والحلال وهناك يعني هناك مسائل كثيرة انفردت بها السنة يعني هناك مسائل انفردت بها السنة على سبيل المثال من المسائل التي انفردت بها السنة تحريم الذهب على الرجال فلا يوجد آية في القرآن تحرم الذهب على الرجال على سبيل المثال الحص تحريم مصافحة المرأة الأجنبية لا يوجد آية في القرآن من ذلك أيضا من الأدلة على على على أن على من من الأشياء التي أخذ حكمها من السنة أمور كثيرة كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها كذلك لا يوجد في القرآن هذا تحريم أكل الحيوان تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كذلك من الأمور التي حرمتها السنة منع الحائض من الصلاة لا توجد آية تحرم على الحائض أن تصلي وتصوم كذلك من الأمور التي منعتها السنة من الأمور التي منعتها السنة وانفرض بها السنة الكفاره المغلظة على المجامع في نهار رمضان صيام ستين يوم او اطعام ستين صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكين او عتق رقبة كما سيأتي معنا هذا لا يوجد في القرآن آية تقول ذلك ان فرضت السنة بهذه الأمور كما سيأتي معنا فما الأدلة على حجية السنة هناك أدلة كثيرة الدليل الأول استواء السنة مع القرآن في كونها وحي السنة تستوي مع القرآن في أن القرآن وحي والسنة وحي ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما يتكلم من عند نفسه إنما يتكلم بوحي بوح وفي مستد الإمام أحمد عن المقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك رجل شبعان على أريكته على كرسيه على أريكته يقول يوشك رجل يقول صلى الله عليه وسلم ألا إني اوتيت الكتاب ومثله, ومثله أي القرآن والسنة ويوشك رجل متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعلام من دلاء النبوة يقول يأتي على الناس زمان رجل يجلس ليدرس يقول للناس لا نأخذ إلا بالقرآن ويقول صلى الله عليه وسلم ألا إني اوتيت القرآن ومثله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال أبو محمد بن حزم في كتاب الإحكام قد بين الله لنا أن كلام نبيه إنما هو كله وحي من عنده وأن القرآن وحي من عنده ابن حزم يقول ابن حزم إمام كبير من ائمه الاجتهاد رحمه الله تعالى يقول في كتاب الإحكام في أصول الفقه يقول أن الله بينا أن كلام الرسول وحي وأن القرآن وحي وقال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط ولم يفرد إمام الحرمين السنة عن الكتاب وقال كل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الزركشي يستدل على أن السنة وحي كالقرآن يقول أن الإمام الجويني, له الإمام الجويني أبو المعالي الجويني صاحب كتاب الورقات له كتب كثيرة في الأصول من أكبرها كتاب البرهان في ثلاث مجلدات لما تكلم عن الأدلة نحن قلنا أن الأدلة الشرعيه الكتاب السنة الإجماع القياس العرف قول مذهب الصحابة شر من قبلنا عندما تكلم عن هذه الأدلة نحن نقول الكتاب السنة هو لم يفرد الكتاب عن السنة إنما جعل الكتاب والسنة باب واحد باب واحد لأن الكتاب هو السنة والسنة هي الكتاب واحد والسنة واحد ولذلك لم يفرق بينهم فالدليل الأول على حجية السنة استواء السنة مع القرآن في كونها وحي في كونها وحي الدليل الثاني الأمر من الله بطاعة الرسول الله عز وجل أمر بطاعة الرسول قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أمر والأمر يفيد الوجوب وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين آيات كثيرة قال تعالى آمرا بطاعة الرسول قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين آيات كثيرة تبين وجوب طاعة الرسول فيما أمر به وفيما نهى عنه فما أمر به وعلى سبيل الوجوب يكون واجب ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم والإلزام يكون واجب وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم والإلزام يكون حرام يقول شيخ الإسلام بن تامية في مجموع الفتاوى يقول وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه في أكثر من أربعين موضعا شيخ الإسلام بن يقول أن الله أمر بطاعة الرسول في كتابه في أكثر من أربعين موضعا في القرآن ثم قال رحمه الله أي شيخ الإسلام بعد أن ذكر جملة من الآيات قال رحمه الله فهذه النصوص أي هذه الآيات توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب كما أن تلك هذه تلك الآيات توجب اتباع القرآن وإلا نجد ما في القرآن منصوصا بعينه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الواردة والتي قال عنها شيخ الإسلام أكثر من أربعين موضوعا في كتاب الله تأمر بطاعة الرسول يؤخذ من هذه الايات أن أن توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نجد ما قاله في القرآن وتوجب العمل بما في القرآن وإن لم نجد ما في القرآن في السنة ما في في السنة ولم يأتي في القرآن كتحريم الذهب على الرجال كتحريم صافحة الأجنبية كالجمع بين بين المرأة وعمتها أو خالتها كمنع الحائض من الصيام والصلاة كالكفار المغلظه على من وقع على أهله في رمضان هذه الأمور ليست في القرآن ومع ذلك يجب علينا العمل بهذه الأمور لماذا لأنها جاءت في السنة وقال رحمه الله أي شيخ الإسلام بن تيمية وفي الجملة فالقرآن يوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمه في حكمه ويزم من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية كلامه رحمه الله تعالى عليه نور ولا يوجد كتاب لا نعرف كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مستقل في أصول الفقه ولكن كلام شيخ الإسلام متناثر ومنتشر في كتبه وكذلك ابن القيم لهم كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام الصانع ابن القيم كلام نافع في غاية الجودة في أصول الفقه في أصول الفقه ومن أجمل ما قاله الشيخ الإسلام نتاميا في أصول الفقه يقول يقول إن الغرض معنى الكلام يقول إن الغرض من دراسة أصول الفقه فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا بالقيم عن أصول الفقه وعن المسائل التي ليست لها فائدة في أصول الفقه يقول وكل علم لا يترتب عليه عمل فهو مدخول لا فائدة منه لا فائدة من هذا العلم، فينبغي للطالب علم الذي يقرأ في أصول الفقه أن يتتبع كلام هذا الإمام ابنت وكذلك ابن القيم شيخ الإسلام وابن القيم في كتبهما فيخرج بفوائد كثيرة. الدليل الأول على حجية السنة استواء السنة مع القرآن في كونها وحي الدليل الثاني أمر الله عز وجل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث مساواه الله عز الله عز وجل ساوا الله عز وجل بين طاعته وطاعه نبيه وبين أمره و وامر الله عز وجل برد الخلاف الى الله والى الرسول يعني الله عز وجل ساوا بين طاعته بين طاعه الله وبين طاعه نبيه سوى بين الطاعة بين طاعة, الله بين طاعة الله وبين طاعة الرسول ورد الأمر عند الخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على حجية السنة إن لم تكن السنة حجة فلماذا أرجع إليها الله عز وجل أمرني أن أرجع إليها عند الخلاف فهذا دليل على حجية السنة قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله لحجية السنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله ساوى الله عز وجل بين طاعته وبين طاعة نبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد وهما شيء واحد يعني في الاحتجاج في أنهما من عند الله يقول ابن حزم القرآن هو السنة والسنة والسنة القرآن في كونهما من عند الله وأن في كونهما من عند الله يقول يقول رحمه الله وحكمهما واحد حكم القرآن هو حكم السنة وقال تعالى فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إن تنازعت في شيء في أي مسألة من المسائل فعودوا إلى ماذا إلى كتاب الله فقط إذا السنة ليست بحجة ولكن فردوه إلى الله والرسول إلى الله إلى كتاب الله وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الدليل الأول على حجية السنة استواء السنة مع القرآن في كونهما واحد الدليل الثاني أمر الله عز وجل بطاعة الرسول الدليل الثالث الله عز وجل ساوى بين طاعتي وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر برد الخلاف عند النزاع برد الخلاف الى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل الرابع ترتيب الوعيد الشديد على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم رتبت عقوبة على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن طاعة الرسول واجبة لما رتب، لما عوقبة لما توعد من خالف هذا الطاعة بالعقوبة يعني إذا كانت طاعة الرسول ليست واجبة فلماذا أعاقب أنا من قبل الله إن خالفت ولكن هناك عقوبة على مخالفة أمر الرسول فذل هذا على حجيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تحذير من الله عز وجل الدليل الخامس على حجيه السنة أمر الله الصريح في كتابه بقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين قرآن وسنه هناك أمر صريح من الله عز وجل بقبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام وأوام سواء وجدنا هذا الحكم في القرآن أو وجدناه في السنة قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكل حكم وكل نهي وكل أمر جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا العمل به سواء كان في الكتاب أو سواء كان في السنة في البخاري عن ابن مسعود قال لعن الله الوشمات والموتشمات الوشمة الذي تصنع المرأة الذي تصنع وش ابن مسعود يقول لعن الله واللعن هو التردى من رحمة الله والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ابن مسعود يقول أن الله عز وجل لعن هذه الأصناع الواشمة المتفلجة النمصة نبي ابن مسعود والنمص إزالة, شعر إزالة الشعر من الوجه ولكن خصه الجمهور بشعر الحاجب شعر الحاجب أن تزيل المرأة أو أن تأخذ من حاجبها ابن مسعود يقول لعن الله من فعل ذلك فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. فجاءت لابن مسعود فقال إنه بلغني أنك قلت كيت وكيت قلت كذا وكذا فقال لها ومالي لا ألعن وما لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين أنا أقرأ القرآن كله فما وجدت ذلك لا يوجد أي في القرآن تقول لعن الله يقول يعني الله يقول ان ذلك في ان فقال لها لإن كنت قرأتي فلقد وجدتي لقد وجدتي ان كنت يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان الله يقول ان فلقد يقول ذلك الحكم. يقول ان وما يقول الرسول الله وما نهاكم عنه دليل صريح. في أن ما جاء به الرسول يجب العمل به أما قالت بلى قالت بلى فقال رضي الله عنه ابن مسعود فإنه قد نهى عن ذلك فإنه قد نهى عن ذلك الدليل السادس على أن السنة الدليل السادس على أن السنة حجة نفي الخيار عن المؤمنين لا يوجد خيار ما في اختيار نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما في اختيار ما دام الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرة من أمرهم لا يوجد خيرة يجب العمل به قال ابن حزم أبو محمد ابن حزم في الإحكام هذه الآية كافية من عند رب العالمين في أنه ليس ليس لنا ليس لنا اختيار ليس لنا اختيار إذا ورد الأمر من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله الدليل السابع الإجماع أجمع أهل العلم على حدية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع من يعتد بقوله من أهل الإسلام على أن ما صدر منه صلى الله عليه وسلم خاص بالتشريع فهو كالقرآن لأن هناك أمور صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالتشريع كالامور الجبلية كون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر· استنار وجهه هذا سنة يعني هذا يعني في حديث في ذلك ولكن هذا ليس للتشريع أنت غير مطالب أنك إذا صررت أن يستنير وجهك أو كان إذا خطب حمر وجهه هذا أمور جبلية ليست خاصة بالتشريع أو كذلك أمور خاصة به كالزواج بأكثر من أربع هذا أمور خاصة به إنما نحن نتحدث على السنة الذي صدرت منه خاصة بالتشريع يقول نقول هنا فقد أجمع من يعتد بقوله من أهل الإسلام أن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالتشريع فهو حجه كالقرآن نقل هذا الإجماع ابن القطان الفاسي في كتاب بيان الوه في ابن الفاسي في كتاب له في الإجماع ونقله ابن حزم في المحلة ونقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى ونقله الشوكاني في الإرشاد غير واحد من أهل العلم ابن القطان الفاسي في الإقناع في كتاف الإجماع، ابن حزم في المحلة، الحافظ في الفتح، الشوكان في أرشاد الفحول، ابن تيمية, ابن تيميه في مجموع الفتاوى، ابن حزم في المحلة. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على حدية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانها كالقرآن من ناحية التشريع يبقى هذه الأدلة على حدية السنة الأدلة على حجية السنة نذكرها على اختصار ما الأدلة على حجية السنة الدليل الأول استواء السنة مع القرآن في كونها واحد الدليل الثاني الأمر من الله بتاعات الرسول صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث مساواة الله عز وجل بين طاعتي وطاعات رسوله صلى الله عليه وسلم ورد الخلاف إليه الرابع ترتيب الوعيد الشديد على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخامس الأمر الصريح من الله عز وجل بقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم السادس نفي الخيار إذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم السابع إجماع أهل العلم على حجية السنة فهذه يعني أشهر الأدلة على حجية السنة المسألة الثالثة نحن تكلمنا نتحدث الآن عن الدليل الثاني الدليل الثاني وهو السنة المسألة الأولى عرفنا السنة. المسألة المسألة الثانية تحدثنا عن إطلاقات السنة. تعريفات السنة عند أهل العلم. آه المسألة الثالثة حجية السنة. المسألة التي بعد ذلك حجية السنة الاستقلالية. حجية السنة الاستقلالية. ما المراد بالسنة الاستقلالية؟ المراد بالسنة الاستقلالية هي المستقلة بتشريع الأحكام سنة استقلت بتشريع حكم والمعنى أنها أوجبت حكم سكت عنه القرآن أو حرمت سكت عن وجوبه القرآن لم يأتي في القرآن وجوب هذا الحكم أو منعت أو حرمت شيء سكت عن تحريمه القرآن نزق الأمثلة على ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وكذلك المرأة وخالتها لا يجوز للرجل أن يتزوج أن يجمع في وقت واحد بين المرأة وعمتها يجمع بينهما بالزواج ولا بين المرأة وخالتها لما في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بينهم ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وقول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم الشافعي يقول هذا قول من لقيته من أهل العلم لا اختلاف عن إجماع في زال وقال الإمام التلمزي الإمام الترمذي في السنن يقول والعمل على هذا عند عامه أهل العلم لا يعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل يقول ابن الإمام التلمزي ينفي الخلاف في ذلك كأنه إجماع يقول لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال ابن المنذر لست أعلم في ذلك اختلافا بل نقل الإجماع على ذلك هو مسألة من المسائل التي أجمع عليها العلم نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي كما ذكر الحافظ في الفتح ابن عبد البر القرطبي ابن المنذر النووي نقلوا الإجماع على ذلك والترم يقول لا أعلم خلافا والشافعي يقول لا أعلم خلافا وهناك فائدة من ناحية الكتب أن سنة الترمزي وهي هي الصحيح, الصحيح أن تسمى الصحيح في تسمية هذا الكتاب جامع الترمزي جامع الترمزي خطأ أن نقول صحيح الترميذي وهي ليس تسمى بالسنح الترمزي ولكن الصواب تسمى جامع الترمزي والأستاذ أبي غدى رحمه الله كتاب في تصحيح تسمية هذا الكتاب تسمية جامع الترمزي أقول من, من ميزة هذا الكتاب أنه كثير ما ينقل أقوال السلف في المسائل الفقهية فيقول مثلا يقول هذه المسألة قال بها أحمد وإسحاق وفلان وفلان وقال بها من الصحابة فلان وفلان وفلان وقال بها سعيد بن المسي وفلان وفلان فهذه فائدة لكتاب الترمزي نرجع إلى ما نحن بصدده نقول أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج هذا الحكم لا يوجد في القرآن وإنما فرضت به السنة مثال آخر التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم بالنسب. فعن عبد الله بن العباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي بنت حمزة بن عبد المطلب يقول لا تحل لي لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم ما يحرم من النسب هي ابنة أخي من الرضاعة هي ابنة أخي من الرضاعة لأن حمزة كان كان يعني يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي تحرم علي لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، مع أن هذا الحكم غير موجود في ال في القرآن. مثال آخر، منع الحائد من الصوم والصلاه المرء الحايد يحرم عليها أن تصوم، يحرم ويحرم عليها أن تصلي يحرم لا أقول يكره، إنما يحرم. ف في الصحيحين بل في صاحب, البخاري في صاحب البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم هذا حكم غير موجود في القرآن إنما فرضت به السنة مثال آخر وجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان وليست أي كفارة ففي الصحيحين قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله لكت فقال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد فهل تجد طعام ستين مسكين قال لا فمكس النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طمر يعني مكتل مثل الشوال أو ما شبه ذلك مكتل فيه طمر فقال أين السائل فقال أنا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله على الذي فوالله ما بين لبته يعني ما بين المدينة أفقر أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك وهذا الحديث في في صحيح البخاري ورواه عن أبي هريرة له أربعين طريقا له أربعين طريق وفي فوائد كثيرة وللحافظ ابن حجر جزء في طرق هذا الحديث هذا الجزء يسمى نزهة الناظر والسامع في طرق حديث المجامع طرق حديث المجامع وهذا الحديث كان هذا الكتاب كان يعني منذ منذ منذ سنة تقريبا لم يكن مطبوع والحمد لله يعني رزقنا مخطوطة هذا الكتاب وأخرجناه فهو كتاب نافع. جمع فيه الحافظ بن حجر طرق هذا الحديث التي وصلت أربعين طريقا فهذا الحكم غير موجود في القرآن ولكن فرض به السنة احداد المرأة التي مات عنها زوجها التحد على زوجها فعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشر وعشر أربعة أشر والإحداد لو أحكام خاصة به هل هذا في القرآن هذا لم يأتي في القرآن وإنما انفرضت به السنة تحريم أكل كل زناب من السباع ومخ ومخلب من الطير كل زناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير هذا ليس في القرآن تحريم الذهب على الرجال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث علي والحديث حسن صحيف الطرق طرق خرج عليهم وأخذ قطعه من, من الزاف في يدي وقطع من الحرير وقال هذا حرام على ذكور أمتي هذا لا يوجد في القرآن تحريم مصحفحة الأجنبية هذا لا يوجد في القرآن إلى غير ذلك من الأمور فهذه الأمور انفرضت بها السنة قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفحول اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام وقد ثبت عنه أنه قال ألا وإني أتيت القرآن مثله معه صبغ معنى هذا الحديث وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن قال الشوكاني أي يتيت القرآن ووتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن وذلك الكلام للشوكاني يقول وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية الحمر الأهلية حرام أن ناكل نأكل لحوم الحمير حرام من أين هل هناك ايه تقول لا السنة النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وحرم كما حرم زواج المتعة يوم خيبر والعجيب أن نراوي تحريم حديث المتعة هو علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب وأقول العجيب لأن الشيعة عليه من الله ما يستحقون يقولون بالمتعة ويقولون نحن أتباع علي رضي الله عنه ونحن حق بعلي من الشيعة هو الذي روى تحريم المتعة يقول الشوكاني وتحريم كل زيناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأتي عليه الحصر. جاءت في السنة وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا ولم يقيد ولم يقيد بشيء ولم يقل الكلام لابن عبد البر وانتبه يقول ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ يعني الله عز وجل لم يقل أن أطيع الرسول فيما وافق كتاب الله يعني كثير من المبتدع يقول ما جاءت في السنة وأيده القرآن أنا أعمل به أنا مع القرآن كالميزان أزن به الأحاديث وهذه جهالة هذا ضلال هذا ضلال السنة يؤخذ منها الحرام والحلال كالقرآن قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اعلام الموقعين وهو من أنفع كتب ابن القيم بل يقول عنه يقول عنه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول هو كتاب الإسلام لما تكلم يعني تكلم عرضا عن هذا الكتاب قال عن إعلام الموقعين هو كتاب الإسلام هذا الكتاب في كثير من المسائل في أصول الفقه والقواعد وغير ذلك من الأمور يقول فلا تعارض يقول ابن القيم يقول فلا تعارض فلا تعارض السنة القرآن بوجه يقول فلا تعارض سنة القرآن بوجه من الوجوه فما كان منها زائد على القرآن فهو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في السنة زائد على القرآن فهو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولا تحل المعصي أي لا تحل معصية النبي صلى الله عليه وسلم وكلام القيم طويل يرجع إليه في اعلام الموقعين في الجزء الثاني صفحة ثلاث وستين بعد المئتين قال الشوكاني في أرشاد الفحول والحاصل ملخص الشوكاني يلخص في أرشاد الفحول وكتاب أرشاد الفحول في أصول الفقه للشوكاني وهذا الكتاب يعني كتاب النافع للغاية ولكن أنا قرأت بفضل الله هذا الكتاب وقرأت يعني لو أتيت بهذا الكتاب وبكتاب البحر المحيط وقرأت في هذا وقرأت في هذا يعني يتبين لك وأنا أقول هذا ما تبين لي أن كتاب الشوكاني ما هو إلا تلخيص لكتاب الزركشي لخص كتاب الزركشي يعني لو قرأت هذا الكتاب وقرأت في كتاب الزركشي البحر المحيط الذي هو مطبوع في سبع في سبع مجلدات أو في أربع مجلدات على حسب الطبعة لو طبعتين طبعة في الكويت أظن في سبع مجلدات وطبعت بيروت الذي أقرأ فيها أنا في أربع مجلدات لو عقدت مقارنة بين هذا الكتاب وبين هذا الكتاب يتبين لك أن الشوكاني اختصر كتاب إرشاد الفحول ولم يقابلني أنه صرح بذلك ربما أنا غفلت عن هذا التصريح ربما ذكره أنا غفلت إنما يعتبر تلخيص لهذا الكتاب تلخيص لهذا الكتاب فالحاصل يقول الشوكاني والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام يقول لا يخالف في حجية السنة إلا, إلا ما الله حظ له في دين الإسلام ثم بعد ذلك نتحدث عن حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم نحن تكلمنا عن السنة في أو حجية السنة عبارة عن ثلاثه مسائل المسألة الأولى حجية السنة على العموم سواء ما وافقت القرآن أو, أو لم توافق القرآن على العموم وهي السبع نقاط التي ذكرناها، سبع أدلة التي ذكرناها، التي هي استواء القرآن مع السنة في استواء السنة مع القرآن في كونها واحد، الأمر من الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ترتيب العقوبة على مخالفة أمره، مساواة الله عز وجل بين طاعته وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر بطاعته في القرآن، الإجماع على ذلك الى غير ذلك من الأدلة، ثم بعد ذلك تكلمنا على حجية السنة الاستقلالية. أي أمور انفردت بها السنة انفردت بها السنة كما ذكرنا ثم بعد ذلك المسألة الثالثة في حجية السنة حجية أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ونترك هذا الأمر للقاء القادم ان شاء الله لأنه طويل سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك